وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لما أشاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء.